من القاهره الى ربات البيوت عزيزتي المستمعة اهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مليء بالحب والخير في ايام الخير والبركه وانا معك منى خليل تتوالى اليوم الى مجموعه من الفقرات المنوعه منها النساء قادمات انا وابنائي ما نه دائما تجدي عزيزتي المستمعة الصحي والمفيد وه فقره اخرى متنوعه نستمع اليها في حينها ونبدا وهذه الكلمات من القلب صباح الخير يا اجمل بلد في الدنيا صباح الخير يا مصر صباح الخير على العمال اللي في مصانعهم وعلى الفلاح اللي في الارض وبيزرع وعلى الطالب اللي في الجامعه بيناقش مع دكتوره وعلى الطبيب اللي في المستشفى بيشتغل ويجتهد صباح الخير على كل مواطن بيحافظ على نظافه الشارع ونظافه النيل ويحب شوارعنا جميله صباح الخير على كل جندي من جلودنا البواسل جنودنا في قوات المسلحه اللي واقفين على الحدود جنود وضباط وقاده واقفين على الحدود صباح الخير على كل شرطي واقف في اشاره مرور على كل ضابط وعلى كل امن شرطه وعلى كل عسكري في اسم الشرطه بيحموننا صباح الخير عليك يا بلدي على كل شيء حلو في بلدنا صباح الخير على كل واحد بيساعد في البناء والتنميه والانتاج وحب الوطن حب الوطن ده انا بتصور انه اقوى درجات الايمان رمضان عرفه مدير مركز النيل للاعلام بمحافظه القليوبيه والايه مع احمد القصبي التاليف هاني الهواري الاخراج وهذه الاحداث الجديده من عائله مرزوق رمل عايزه رمل ليه في الحضانه بتاعتك يا دنيا هتبني حاجه جديده حلا يا بابا مش عايزه الرمل عشان كده امال يا بنتي عايزه الرمل ليه بعد اسبوع عياده حجه سينا هو بصراحه انا حبيت ابين الاطفال في الحضانه عظمه اليوم ده وابين لهم قوه الجيش المصري كويس جدا فكره ممتازه لكن دخل الرمل ايه في الفكره دي في حوش الحضانه هبني نموذج مصغر لخط بارليف والبس الاطفال لبس الجيش المصري ونعمل محاكاه للعبور واقول للاطفال ازاي الجندي المصري حطم اسطوره الجيش الذي لا يقهر الله الله على ابداعك يا بنتي الرمل حيكون عندك النهاردة حبعت عربية رمل ومعاها كمان عمال ينزلوا الرمل ويحطوه في المكان اللي انت تختاريه ما هقول يا ماما وفاق حضرتك جاية بنفسك ورا عربية الرمل بصراحة بقى لما قابوا دنيا حكالي فرحت جدا وعجبتني الفكرة قلت لازم اتفرج بنفسي وانتو بتجهزوها ايوه بس احنا يعني مش هنجهزها النهارده احنا بس هنحط الرمل وقدامنا اسبوع لغايه الحفله ربنا معاكم يا بنتي يا ريت كل اطفالنا واولادنا يعرفوا اجدادهم ضحوا قد ايه ويعرفوا كمان بطولاتهم وامجادهم عن اذنك بقى انا راجعه المصنع <تصفيق> مع السلامه يا ماما متشكره يا سعاد الف شكر كتر خيركم مساء الخير يا دنيا مين مجدي معقول؟ مجدي طليقك؟ ايوه هو. انا كنت خلاص نسيتو. نسيت اللي عمله فيا. لما سابني ونفذ كلام امه على حساب مشاعري وراح اتجوز عليا. نسيت ان هو اخد الطفل اللي انا اتبنيته ومشي. بعد كل السنين دي كلها جه دلوقتي؟ طب جه دلوقتي ليه؟ هو ده السؤال. جه دلوقتي ليه؟ عاوز منك ايه؟ انا اول ما شفته قدامي شفت كل اللي عمله فيا ما قدرتش استحمل يا ماما خفه ما قدرتش سبته وجيت عليه هنا على طول عارف عنوان حضانتك ازاي ما لحقتش اعرف منه اي حاجه ما كلمتوش في اي حاجه ما قدرتش امسك اعصابي انت مالك نفسك ما قدرتش خلاص خلاص اهدي اهدي اهدي ادخلي اوضتك دلوقتي نامي واستريحي يا ترى انت عاوز ايه يا مجدي عاوزكم تسامحوني تنسوا اللي عملته تنسوا اللي فات انا غلطت ومعترف بغلطتي بس صدقوني كان غصب عني كنت صغير وعاوز ولد من سندي ده غير طبعا ضغط امي الله يرحمها عليا قلت ايه يا ابو دنيا مالك ساكت ليه لانك لسه ما جاوبتش عن سؤالي يا مجدي كل ده مش اجابه يا حاج يا ابني انا سالتك عاوز مننا ايه روحت لدنيا الحضانه ليه وجاي لي هنا المصنع ليه لكن كل اللي بتقوله ده مشاعر احاسيس غلط ندم سماح عاوز ارجع لدنيا يا حاج مستحيل مستحيل لا يمكن يحصل اما غريبه قوي هو قال ارجع لدنيا ولا الوفاء غريبه يا ابو دنيا هو انت معاه يا ستي انا لا معه ولا ضد بس ما تنسيش ان دونيا بنتي يعني عاوز مصلحتها هي وبس كلنا فاكرين اللي عملوا مجدي وفاكرين ان دي مش اول مرة يطلب فيها انه يرجع لدونيا كويس ان حضرتك فاكر لكن واضح انك انت اخدت وديت معاه في الكلام يعني عاوزان اعمل ايه يا وفاق اضرابه رصستين الراجل يعتبر في بيتي وانا رسول وما على الرسول الا البلاغ يعني ايه هتقول لدونيا مش النهاردة طبعا اسيبها الاول تفوق من الصدمه اللي حصلت النهارده ويومين كده وابلغها النساء قادمات مع ضيفتي الأستاذة نهال الكوسني استشاري التواصل المجتمعي ومسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب البنك الدولي والطريق إلى النجاح بالإرادة والتحدي والبحث الدائم عن كل ما هو جديد هل نستمع رحلة الحياة والكفاح والاصرار والتحدي على تحقيق الذات اولا ثم على تحقيق التمكين للمراه كل ده تم من خلال اكيد فعاليات ندوات مشاركات من حضرتك علشان نقدر نقول للست البسيطه دي اطمني ما تخافيش في عيون شايفاك في عيون رصدت كل تحركاتك وكل مشروعاتك ان شاء الله اللي هتبقى مشروعات كبيره نوم بها بهذه يعني هو الحقيقه طبعا ان كل انسان عنده طاقه كبيره جدا اهم حاجه يكون مدرك عم. ايه هي طاقته دي فلو هو كان على وعي بيها وفاهمها كويس فاهم نفسه كويس ومقدرها صح لازم يكون عنده ثقه كبيره جدا في نفسه ويشتغل على دعم هذه يعني القدرات والطاقات بانه يتعلم ويعرف كل حاجه فيما يتعلق بالحاجه اللي هو عاوز يشتغل فيها ده بيخليني اقول اللي عايز يحقق هدف اللي عايز يزود من دخله اللي عايز يكبر ويتميز هو بنفسه يدور على ده كلمه ان انا لا انا ما اعرفش انا طب هسال مين طب اروح فين الموضوع ده بقى سهل جدا نقدر نسال ونقدر نعرف وزي ما حاج بتقول لي الشاطر في شيء يعني انا بقول ربة البيت حتى وهي قاعده في بيتها لو هي شاطره حتى ان هي تعرف تعمل اكل تعرف تعمل حاجه منتشره مثلا, مثلاً. لا اه لا لا العصر اللي احنا فيه اللو بدايات القرن ال21 بيشهد تغير كبير قوي قوي في جميع اوجه النشاط البشري والانسانى بمعنى انه الايام اللي جايه هتشهد تغير كبير قوي في الفكر اللي بيحكم ايه هو النشاط الانساني اللي بيدر لي دخل فالحاجه اللي العالم كله دلوقتي مهتم بيها هي ايه ميزه مستي انا النسبيه كشخص انا شاطر في ايه ان انا اكون مدرك لي مهارتي في شيء معين ايه تميزي انا كشخص انا كانسان ايه الحاجه اللي بتميزني عن بقيه الناس ان انا ابقى مدرك ده وعارفه ده واحد من احجار الزاويه الهامه في الحياه عموما وفي العمل وفي الانتاج وفي النجاح الحاجه الثانيه قدرتي على الابتكار ابتكار حلول غير تقليديه لمشاكل مزمنه موجوده في حياتنا بقالها عشرات السنين وحاولنا فيها بصور مختلفه ولم تنجح فالالعنصرين دول هم المستقبل كله مش المستقبل للدرجات العلميه وطبعا وال... اكيد المعرفه والعلم بس دلوقتي لانه في قنوات ووسائل كتيره جدا ان انا اتعلم اللي انا عايزه اقدر بعد كده منها انطلق ففكره التعليم نفسه وفكر ايه هي ما يؤهلني لنشاط اقدر منه دخل واضيف للحياه وانمي مجتمعي ويعني ادعم الدوره الاقتصاديه في المجتمع اللي انا فيه كل ده متاح ولكن مش بالضروره ان انا على فكره يكون عندي راس مال مثلا ان انا اروح اقترض مش بالضروره وكمان بقى دلوقتي التكنولوجيا وسائل التواصل سهلت جدا سهلت جدا عمليه الاعلان وان انا ازاي اسوق لمنتجاتي وهي وبعد كده منتجاتي لما تثبت يعني جودتها وجودتها والحسن السعر التناسب مع الجوده مع التعامل ده بيخليني لما اقول لحضرتك لو اقول لحضرتك شبكه شبكه الخدمات والبضائع اللي موجوده على الواتساب وعلى الفيسبوك والحاجات دي رهيبه كل يوم بيجي لحضرتك وبضائع مختلفه وبتجي لك لغايه البيت فالنهارده المستقبل ان انا افكر بطريقه مختلفه اشوف ازاي ايه هي موهبتي فين وازاي اقدر استعمل الموهبه دي في ان انا اضيف حاجه بصوره ايجابيه تدر الدخل عليا وتحسن مستواي ومستوى عيلتي وكمان تضيف للمجتمع تسري الدائره الاقتصاديه نخلي فيه نمو وفي حركه حركه الاموال عارفه حضرتك بره اي اموال محطوطه في بنوك وما بتشتغلش هي خساره على المجتمع لانه الفلوس اتعملت علشان تدور دوره اقتصاديه كامله والدوره دي في الاخر بتعود بالنفع على المجتمع وعلى صاحبها في نون التربية ولكل أم حديثة العهد بالأمومة وكل أم تبحث دائماً عن أسليد تربوية ناجحة تقدم لك هالة سالم أنا وأبنائي وهذا اللقاء استاذه الدكتوره سهام شريف استاذه رئيس قسم الصحه النفسيه بجامعه حلوان اهلا بيكي يا دكتوره يا اهلا بحضرتك اهلا بيكي عقوق الابناء بيكون سببه ايه في البدايه بصي انا كان في بحث نفسي جميل جدا بيتكلم عن الطفل او الولد العاق هل السبب الولد نفسه وشخصيته وسماته ولا الاب والام اللي وصلوه للعقوق ونتائج البحث دي كانت جميله جدا اتضح ان طريقه المعامله واساليب المعامله الوالديه اللي الاب والام بيتعاملوا بيها هي اللي وصلت الشخصيه بتاعه الولد او البنت الى العقوق منذ البدايه يا دكتوره الاب والام بيلاحظوا تمرد الابناء او بدايه عقوق الابناء من مرحله المراهقه لما بيلاحظوا هذا التمرد بنقول لهم كلمه مهمه قوي بنقول لهم هؤلاء الابناء اتولدوا على الفطره صفحه بيضه خالص خلق الله سبحانه وتعالى الانسان على الفطره يعني بعد كده اكتسب السلوكيات اللي فيها العقوق او السلوكيات اللي فيها الطاعه مننا احنا من طريقه معاملتنا وتربيتنا واسلوب التنشئه بتاعنا يعني معنى كلامي ايه معنى كلامي ان انا اسباب الاسباب اللي ورا العقوق انحصرت في الاسباب التاليه واحد اول حاجه الاعتدال في المعامله الوالديه للابناء لا بالقسوه والعنف ولا باللين والضعف 2 احترام الاباء للاجداد الجد والجدة امام الابناء لان دي القدوة وهم الاسوة لنا وهم المرآه للوالدين بالظبط لما انا اهتم واحترم اسرتي الكبيره اللي هي الجد والجدة لاولادي اللي هو والدي ووالدتي اولادي هيطلعوا شايفين دي المرايه اللي بيتعلموا منها هيتعاملوا معايا بنفس الطاعه اللي انا بطيع بيها الاجداد اما لو كنت متضايقه و... واذا اتصلوا دلوقتي وانا ورايا شغل وكلام زي كده هيحصل نفس القصه معايا في ابنائي وهم بيتعاملوا معايا فهم بيكتسبوا السلوكيات مننا واحنا ما بنبقاش واخدين بالنا النقطه الثالثه والاهم المفروض ان الاب والام يراعوا ان اسلوب التعامل مع الابناء باتفاق يعني يكون في اتفاق بينهم هذا الاتفاق بيخلي مش الاب يقول لا ما انتش خارج مش رايح الرحله الام تقول له طب بعد ما يمشي اخليك تنزل او تخرج عدم الاتفاق على راي واحد عدم الاتفاق على راي واحد بيبقى فيه مشكله فاحنا بنقول لهم عليكم بالاتفاق على اسلوب التعامل وان كنتم مختلفين اختلفوا بعيدا عن الابناء ما يبقاش هو بينتقد الام الاب بينتقد الام والام بتنتقد الاب امام الابناء بيروحوا على طول الابناء لا مقتنعين بشخصيه الاب ولا الام وينفروا من الاثنين ويبداوا يكتنوا بالخارج والزملاء دي بتبقى مشكله دكتوره ايضا تقليد الاصحاب في التعامل مع الوالدين فده بيجي بهذا السلوك داخل البيت ازاي الاب والام يقفوا عند ده ويعالجوه في البدايه ده مهم جدا لان اولا الصديق مرايات صديقه واحنا كاب او ام او اسره الاسر كلها بتنتقي اولادهم نوع الصداقه اللي بيصدقوها ايه يعني انا مش بفرض عليه سيب ده وتعامل مع ده ولكن انا فضيت من وقتي ال24 ساعه كتير عندنا الربع او التلت نوم يا ستي يا 8 ساعات نوم بنبقى خدنا كفايتنا وراحه الجسم اما باقي اليوم اللي صاحينه كبير ما يضيعش كله في مجرد العمل وال يعني الاعمال المنزليه والعمل والحاجات ولا لا في اهتمام بابنائنا في ساعه معاهم نتكلم فيها ونهتم بيها الجزء ده بيبقى مهم جدا ما نبقاش ان احنا اهتمينا بالنضال اليوم كله بدون ما نقعد ونقول لهم مشاكلكم ايه عملتوا ايه النهارده اصحابكم علاقتكم بيهم الحوار ايه مهمة. الحوار ده ما نفقدوش مع ابنائنا لابد من التواصل هنا لو اتصادق مع صديق اخر والابي يتعامل مع اسرته وحشه او طريقته فيها انفصال مع الاسره بيقارن بيلاقي الصداقه دي هي الرباط اللي بنحافظ بيها على سلوكيات ابنائنا إبراهيم وصحي ومفيد عزيزتي منى سمياء اهلا بك والدكتوره منين لعز الدين دكتوره الصناعات الغذائيه بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه برحب بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك هنتكلم النهارده على الكركديه كل سنه وانتم طيبين شهر رمضان على الابواب كتير من الاسر المصريه بدات تستعد وتحضر قائمه المشتريات انا بهمس في اذن كل ربة منزل انها تبقى حريصه ان يبقى فيه كركديه على المائده الرمضانيه يعني ايه كركديه على المائده الرمضانيه انا عايزه الكركديه الطبيعي مش الكركديه الباودر او العصاير المعلبه اللي بعض شركات الاغذيه بتعملها عباره عن مشروب الكركديه لاني طبعا الحاجات دي كلها بيكون عباره عن لون صناعي وطعم صناعي ما فيهاش اي فايده او قيمه غذائيه وعايزه قبل ما اتكلم عن فوائد الكركديه حابه انوه ان احنا لازم نشتري الحاجات دي من مصادر موثوق فيها من عطارين سمعتهم كويسه عارض السلع بشكل نظيف ما تكونش موجوده في محطوطه في الطرقات وفي الشوارع يعني مكان للاتربه فالكركديه من المشروبات الجميله جدا بيروي العطش خصوصا في شهر رمضان بيخلي الجسم كمان ما يشعرش بالعطش خلال ساعات الصيام م. وكمان احنا داخلين على فصل الصيف يعني انا ما بتكلمش ان الكركديه على مائد رمضانيه فقط لا احنا عايزينه يكمل معانا في فصل الصيف لانه طبعا بيقلل الشعور بالعطش مفيد جدا للجهاز الهضمي اي حد بيعاني من امساك عليه بمشروب الكركديه يمين طبعا مين مرضى الضغط هنا بنتوقف الضغط المرتفع الضغط المنخفض طبعا ضغط الدم المرتفع لازم يبقى مشروب الكركديه ده دا دايما في ثلاجته بارد يا دكتور عشان كده بقول في ثلاجته اه بارد وطريقه اعداده تكون على البارد يعني ايه على البارد انا هجيب الكركديه الكميه اللي عايزه اعملها واجيب اناء واحط فيه الكميه اوراق الكركديه واحط عليها ميه من الحنفيه اه وان احط جانب في المطبخ او احطها في الثلاجه لمده 3 4 ساعات لحد ما يصل للون الاحمر اللي انا متعوده عليه وبعد كده ببتدي احليه الكركديه يا جماعه ناس كثيره بتضيف له كميات سكر رهيبه اه بيقول بيحتاج سكر هو طبيعته طعمه مزز ايوه ده هي طبيعه طعمه ليه بنوصله انه يكون طعمه زي العسل هو مش شربات بالظبط هو مش شربات فهو طبيعته ان طعمه يكون مزز فانا عايزه اقول مش محتاجين كميه السكر الرهيبه اللي بتتحط طيب مريض ضغط الدم المنخفض مفيد ليه لا مش مفيد ليه على البارد يعني مريض ضغط الدم اللي بيعاني من انخفاض في ضغط الدم ما يشربهوش على البارد في الحاله دي بيغليه ويشربه تمام طيب في بعض الاسئله بتجيلي يقول لك طب ما انا ممكن اغليه وبرده في الثلاجه واشربه بارد آه. لا كونه يتعرض لاي معامله حراريه سبحان الله بتعكس الخواص المفيده ليه وبيبقى في اتجاه انه يرفع ضغط الدم دي معلومه مهمه جدا الضغط المرتفع على البارد, البارد. والضغط المنخفض مغلي مغلي البارد بالنقع على البارد والتاني اللي عايز يرفع ضغط الدم يبقى بالغليان على النار الدكتوره منال بالنسبه ل على البارد عشان الضغط المرتفع هينحل ازاي يعني هو السكر مش هيدوب السكر مش هيدوب في طرق عديده نقدر نحل بيه ممكن نضربه في الخلاط اه مع سكر سكر مع الكركديه نقدر نضربه في أيه. الخلاط أيه. نقدر نجيب المضرب اللي هو بتاع البيض اللي الست البيت بتعمل بيه المعجنات المختلفه وتضرب بيه البيض ممكن تقلبه بحركه سريعه يدوب كمان انا مش عايزه اكتر كميه السكر لان اغلب مرضى ضغط الدم المرتفع هو مقترن بمرض السكر ايوه فالكركديه نقلل نسبه سكره لو عندي عسل ابيض مضمون عندي عسل ابيض مضمون المصدر اقدر احليه بمقدار قليل جدا هيحللي الكركديه زي ما انا عايزه وفي نفس الوقت القيمه الغذائيه هتبقى عاليه عايزه اقول انه مفيد لصحه القلب مفيد للدم فنحرص طب في ناس انا بشوف انهم مقتصرينه على كبار السن انا عايز اقول الاطفال كمان ممكن ياخدوا الكركديه والمشروب حلو جدا مشروب صحي ممكن الام تاخده في النادي حلو جدا للرياضيين من هنا وهناك واะไร عن مبادره حياه كريمه التي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه هذا ما سنتعرف عليه من خلال اللقاء الذي تجريه هبة يوسف معنا مستمعينا الدكتوره منال محمد حنفي مدير عام الاداره العامه لشؤون المراه بوزاره التضامن الاجتماعي دكتوره منال اهلا بحضرتك معانا اهلا بيك وبكل مستمعينا الكرام وسيدتنا الحلوين بتوعك دكتوره منال تعمل الوزاره الان على تفعيل مبادره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حياه كريمه في كافه البرامج بالوزاره معالي الوزيره والدكتوره نيفين مساعد الوزيره بيترقصوا حمله حياه كريمه وعاملينها باجراءات منهجيه شديده جدا داخل الوزاره وهي هتنفذ او منفذه بالفعل بتكلفه 80% بتحصل بمشاركه الوزاره و20% بالجمعيات وهي هتبقى شراكه ما بين الوزاره وما بين 100 جمعيه الهدف في المرحله الاولى من المشروع هو استهداف 2 مليون مواطن في القرى الاكثر فقرا وبيتم تقسيم العمل ده على سبع محاور و بينها سكن كريم وتجهيز العرايس وبفروشات وتدريب وتشغيل الفتيات وايضا على يعني حقائب من الاغذيه وانشاء حضانات وتداخلات في البيئه بجمع القمامه والنظافه اللي هي البنيه البيئه التحتيه او النظافه بتاعه المنازل او القرى دي والمحاور اللي شغالين عليها الهدف منها هو ربط المواطن وان يبقى عنده حياه افضل وحياه كريمه الخدمات اللي بتقدمها الوزاره والمبادره بناء أسقف ورفع كفاءه منازل مد وصالات مياه وصرف صحي تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهيه الصغر تقديم سلال غذائيه للاسر الفقيره توفير بطاطين ومفروشات لمواجهه برد الشتاء اطلاق قوافل طبيه وصحيه وخدميه تنميه الطفوله من خلال دور الحضانات تطويرها وانشائها مشروعات لجمع القمامه واعاده تدويرها وحاليا طبعا وده مرصود ان احنا بنستهدف السيدات وكبار السن والاطفال المشردين من خلال حملات في الشارع بالنسبه ليهم علشان نوفر لهم حياه كريمه في البيوت الاستضافه الخاصه بالسيدات وبالجمعيات الخاصه بتاهيل المشردين دكتوره منال تستهدف المبادره ايضا القرى الاكثر فقرا المرحله الاولى اللي هي مستهدفه 100 قريه بنستهدف القرى ان نسبه الفقر فيها بتعدي اكتر من 70% ومعظم المحافظات اللي بنستهدفها موجوده في الوجه القبلي وبتشمل الجيزه والمنيا واسيوط وصهاج وينا والاقصر واسوان والوادي الجديد والاليوبيه والبحيره ومرسى مطروح وشمال سينا كل الامنيات الحلوه لكل الاسر بحياه كريمه امنه سالمه ان شاء الله عزيزتي المستمعة انتهى لقائي بكم اليوم وغدا ان شاء الله يتجدد اللقاء شكرا لك ولكل الشكر العواد صبحي هندسه اذاعيه وكنت معكم اليوم منى خليل